الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا قال الملف علينا وعليه رحمة الله باب صوم أيام البيض وصوم ثلاثة أيام من كل شهر وإن كانت سواها عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا صنت من الشهر ثلاثة ثلاثة فص ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة رواه أحمد والنسائي والترمذي وعن أبي قتاذة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله رواه أحمد ومسلم أبو داود وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والربع والخميس رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر أنزل الله تصديق ذلك في كتابه من جاء بالحسن فله عشر أمثالها اليوم بعشرة رواه ابن ماجه الترمذي ما <تصفيق> شاء الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذه الأحاديث في فضل صوم التطوع لأن المفروض على هذه الأمة شهر واحد وهو شهر رمضان فرضه الله تبارك وتعالى السنة الثانية على هذه الأمة حيث قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إلى أن قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الآيات وما عدا ذلك فهو تطوع إلا ما أجدم الإنسان به نفسه أو لزمه بأصل الشرع غير هذا الفرض العظيم فإما يلزم الإنسان به نفسه النذر إذا ألزم نفسه بنذر صيام أيام معدودة أو أشهر معدودة لزمه الوفاء وما ألزمه به الشرع كالكفارات كفارة الظهار وفيها صيام شهرين متتابعين وقتل الخطأ صيام شهرين متتابعين و كفارة الجماع في نهاي رمضان شهرين متتابعين كفارة اليمين ثلاثة أيام هذه ملزمة ملزمة بأشباب وما عدا ذلك فهو تطوع ومجالات التطوع بالصوم متعبدة منها ست من شوال لحديث من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر ومنها صيام ثلاثة أيام من كل شهر ويفضل أن تكون الأيام البيض ثلاثة،, ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر فإن لم يمكن صام من أي شهر استطاع أن يصوم سواء كانت الأيام متوالية أو كانت مفردة ومنها صيام الاثنين والخميس لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنهما يومان تعرض فيهما أعمال العباد على الله فأحب أن يرض عملي وأنا صائم. ومنها صيام يوم عاشوراء، وهو العاشر من المحرم والشن أن يصام التاشع مع العاشر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لإن بكيت إلى قابل لأصوم النتاشع مع الآخر فلم يبقى عليه الصلاة والسلام إلى العام المقادم فالتوفي قبل ذلك في ربيع الأول ومنها صوم عشر ذلكية وكم فيه من الفضل ومنها صوم يوم عرفة لغير الحاج لغير الحاج أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صاب يوم عرفة يكثر السنة الماضية أي ذنوبها ومنها صوم يوم وفطر يوم وهو الصيام الذي ليس فوقه شيء لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود أي النوافد غير الفرائض كان يصوم يوما ويفصر يوما وأما صيام الدهر بالفعل فهو منهي عنه وقد قال صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد لا صام من صام الدهر لأن الله قد فتح له أبواب فيها رحمة بنفسه وتوفير على صحته وبقية الأعمال والوظائف، فلو صام من كل شهر ثلاثة أيام وصام رمضان كان كصيام الدهام لأن الحسنة بأشر أمثال فاليوم بأشرة فمن واظب على صيام ثلاثة أيام من الشهر سواء من أوله أو من آخره أو وسطه أو صام اليوم الأول من أول الشهر والثاني من وسط الشهر والثالث من آخر الشهر كل ذلك جائز وسائض ويعتبر صاحبه ك... كمن يصوم الدهر كمن يصوم الدهر بطريقة شرعية مراقب فيها أما من يصوم الدهر بالفعل فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أقواما فقالوا عبادته صلاةا وصوما وصلاة عبادة تهجدا تطالوها قالوا لأنه قد غفر له ما تقدم من لمبه وما تأخر ونحن على خطر فقال أحدهم أنا أصوم ولا أفتح وقال الآخر أنا أصلي فلا أنام وقال الآخر أنا لا أتزوج النساء وفي رواية لا آكل اللحم فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا أما أني أصلي وأنام وأصوم وأصبر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني أي ليس على طريقتي وهذا دليل على سماحة دين الإسلام في فرائضه وواجباته ونوافله فيه الرحمة وفيه الأجر الكثير، وهذا من خصوصيات هذه الأمة. الله سبحانه وتعالى فضلهم على سائر الأمم، مفضل نبيهم على سائر الأنبياء. فالعمل القليل من هذه الأمة عليه الأجر الكثير. ومن ذلك ليلة القدر في رمضان. ليلة القدر في رمضان. هي ليلة في العشر الأخيرة من رمضان من على هذه العشر صلاة وصيام وحفظا لللسان والجوارح وقراءة بما سيستر فإنه لا محال سيوفق لها ومن وفق لها قائما وقائما ولو صلت تراويح مع الإمام وذاكرنا الله عز وجل بأي نوع من أنواع الذكر قراءة أو تشبيحا وتحميدا وتكبيرا صار من أهل ليلة القدر عمه الله بهذا الفضل عبادتها تعدل عبادة وثمانين وثمانينة ليس فيها ليلة القدر وهذه مكرمة وفضل من الله عز وجل على هذه الأمة الذين أكرمهم الله بالإسلام والإيمان والإحسان فعرفوا هذه الفضائل وهذه المواسم فتصدوا لها فتجد المسلم المؤمن في كل موسم يأخذ نصيبه يصوم من الشهر ثلاثة أيام وذلك بحسب استطاعته يصوم الاثنين والخميس يصوم يعني عاشورة يصوم يوم يمعرفة يصوم ستم شوال في الإضافة إلى الفريضة وهذه مواسم خير وأما الثلاث فبابها أوسع وأعظم وهي أجل الأعمال وأجل القربات عند الله عز وجل الفرائض اولا الفرائض أحسان الفرائض وبعد ذلك النوافل شبب في محبة الله للعبد كما في الحديث القدسي حيث يقول الله عز وجل وما تقرب إلي عبدي بشيء أفضل مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أثبه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 صلي حتى يكون قائم الظهرة، صل ما شئت، أقل شير كعتين، على كل مسلم 360 مئة صدقة في يومه، لأن الله أنعم عليه في خلقه بثلاثة بثلاث مئة وستين مصله، كما في الحديث الشريف. على كل شلام من أحدكن صدق. وتجزء عن هذه الصدقات الكثيرة تجزئك عتاء الضحى. لا تسترد خمس دقائق. ركعتاء الضحى من حين ارتفاع الشمس في الغروب إلى أن يكون قائم الظهيرة وقت المصلّي. فإن زالت الشمس فقلّ حتى يحضر وقت العصر. فإذا فليت العصر فكف عن الصلاة حتى تمر بالشمس وفلي الليل كله حتى يطلع السجد فلي ما شئت لحسب قدرتك ولا تسجد بالله سجد إلا رفع الله بها رفعك الله بها درجة وحطى عنك بها خطيئة هذه الفضائل ومنها الصوم الذي ذكره المؤلف رحمه الله من باب صيام يوم وفطر يوم وكراهة في صوم الدهر عن الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صنفي كل شهر ثلاثة أيام قلت إني أقوى من ذلك سمع عبدالله بالأمر نعم كل شهر ثلاثة أيام قلت إني أقوى من ذلك فلم يزل يرفعني. قال صن يوما مؤثر يوما فإنه أفضل الصيام، وهو صوم أخي داود عليه السلام وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد متفق عليهما وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله كيف بمن صام الدهر قال لا صام ولا أصطر أو لم يصم ولم يستر رواه الجماعة إلا البخاري. وابن ماجه وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صامت دهر ضيقت عليه جهنم جهنم هاتذا وقبض تفه رواه رحمل ويحمل هذا على من صام الأيام المنهية عنها يعني هذا خير محمل حقيقة يجب استباع الشرع لأن الخير بحذافيره فيما شرع الله عز وجل وسن رسوله عليه الصلاة والسلام فما دام نهى الرسول عن صيام الدهر ودعى على من قام الدهر يجب الكف عن ذلك والذي أذن فيه ورغل فيه يجب الأخذ به حسب تطاغم الله عز وجل وصفه بأنه بأمته رؤوف الرحيم لا يريد أن يشق عليهم فالعبد منوط به أعمال متنوعة تحتاج إلى قوة أعمال دنيوية وأعمال أخوية وأعمال المؤمن الدنيوية يتاب عليها لأنه لا يأتي إلا حيث أذن الله له من ما أكل ومشرب ومنبس وأسباب ذلك يؤجر عليها وله زوجة وله أولاد وله أسرة وله أقارب كل ذلك يتطلب منه أن يكون بحقوقهم فإذا كان يصوم الدهر عجز عن ذلك حتى إن عبد الله بن عمر بن العاص تمنى في آخر حياته أنه قبل رصة النبي صلى الله عليه وسلم حيث عرض عليه ثم من الشهر ثلاثة أيام قال إني أقوى من ذلك قال يومين قال إني أقوى من ذلك قال صلص يام داود وأوقفه عليه فالشاهد من هذا أن هذه المواسم يؤخذ العبد بما استطاع يأخذ العبد بما استطاع منها وقال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 من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبيل خريفة ووار الجماعة إلا أبا داود هذه الحاديث دليل على أنه يشرع الصوم النافلة في السبر فإذا أحس بتعب وضيق فهو أمير نفسه له أن يفترق ولا إتم عليه ولا حرج وهذا مشروط بالقدرة على الصوم فإذا بلغت بالصائم المشقة إلى مبلغ يضره في بدنه في صحته وجب عليه أن يفتر ولو في رمضان لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر ومعه أصحاب فرأى رجل بغلل عليه وازدحم عليه الناس قال ما هذا قال رجل غلل عليه لأنه صائم قال أولئك العصات أولئك العصات ليس من البر الصيام في السفر فالذي يقدر لا حرج فريضة أو نازلة والذي يشق عليه ويلفق به غررا لا يجوز له أن يفق بنفسه ضرور فهو يريد الأجر فيحل محل الأجر الوزن لأنه خالف وصية النبي عليه الصلاة قال نوح من صام يوم في سبيل الله اه من صام يوم في سبيل الله الجمهور يستدل به على جواز الصيام في السفر وأن هذا الأجر يناله الغازي الذي غازي ويصوم لأن في سبيل الله أي في الجهاد في سبيل الله هذا معنى عند جمهور أهل العلم وعند بعضهم التعميم من صام يوما يقصد به وجه الله فهو في سبيل الله ولا يبعد الحقيقة عن الصواب وهو الحديث يشمل هذا وهذا وبالدرجة الأولى يشمل الغازي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين قال الإمام أبو داود في سننه في باب اكتاح الصلاة حدثنا عيسى بن إزراهيم المطري حدثنا بن وهب عن الليف بن سعد ونزيد بن محمد القراشي ويزيد بن أجل خبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء وهذا قال فإذا سيد وضع يديه غير مفترش ولا تعبضهما واستقبل بأطراف أصابعه القدرة الحديث صحيح. حدثنا علي بن سسعير بن إبراهيم حدثنا أبو بدر أعد عبد فإذا سجد وضع يديه غير مسترش غلا قابضهما واستقبل بأطراف أصابعه القبلة وحدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم حدثنا أبو بدر حدثني زهير أبو خيثمة حدثنا الحسن بن الفر حدثني عيسى بن عبد الله بن مالك ومحمد بن عبد بن عطاء أحد بني مالك أن عباس أو عياش بن الساعدي أنه كان في مجلس فيه أبوه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي المجلس أبو هريرة وأبو ثميد الساعدي وأبو أسيد بهذا الخبر يجيب أو ينقص قال فيه ثم رفع رأسه يعني من الرقوع فقال سمع الله لمن حنده اللهم ربنا لك الحمد وأفع يديه ثم قال الله أكبر فسجد فانصب على كفه ورقبتيه وصدور قدميه على كفتيه ورقبتيه وصدور قدميه وهو ساجد ثم كبر فجلس فتورك ونصب قدمه الأسرة ثم كبر فسجد ثم كبر فطام ولم يتورك ثم ساق الحديث قال ثم بعد الرفعتين حتى إذا هو أراد أن ينهغ بالقيام قام بتخديرة ثم ركع الرقعتين أخرين ولم يدخل التورك في التشهد والحديث إسناده ضعيف فيه عيسى بن عبد الله بن مالك ذكره ابن حبان في الشقاة ولم يمسكه غيره وقال ابن مديني مجهور وحدثنا أحمد بن حمل حدثنا عبد المجيس بن عمر أخبرني فليتن حدثني عباس بن سهل قال اجتمع أبو ثميد وأبو سيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو ثميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بعض هذا قال ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فتجافى عن فتجاف عن جبهه قال ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونفى يديه عن جنبيه ووضع ففته فزو منكبيه ثم رفع رأسه حتى رجع كل عظم في موضعه حتى فرغ ثم جلت ففرش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ووضع ففه اليمنى على رفته اليمنى وكفه اليسرى على رطبته اليسرى وأشاره أصبعه قال أبو داود قوى هذا الحديث عثبت بن أبي حكيم عن عبد الله بن عيسى عن عباس بن سهل لم يذكر التورك وذكر نهو حديث فليح وذكر الحسن بن الحردي نقع جلسة حديث فليح وعثبة والحديث إتناده ضعيف وحدثنا عمرو بن عثمان حدثنا بقية أبداً عتبة هذا من حيث يعنيه ضعيف الورود بهذا السند أما هذه السكاس فقد ثبتت بالأحاديث الصحيحة كيفية التكبير يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه للأمة في ركعة واحدة ومن أحسن من أحسن الأطوال والأعمال الأركان والواجبات والسلم في ركعة واحدة فهو مفصن في جميع صلاته وذلك أن الرجل أو المرأة يدخل في الصلاة بتكبير في الإحرام وافعا يديه حدوى المنكبين والسبابتين مع فروع الأذنين قائلا الله أكبر ويقرأ أما الفاتحة فركل، وما عدا الفاتحة من الشلن والقولية في مواضعها، فإذا ركع القما راحتيه رقبته، مفرجيتي الأصادة، وسوى ظهره، لم يشقص رأسه. ولم يصوبه لا يرفعه عاليا وهو راكع ولا ولم يصوبه إلى الأرض وإنما بين بين مستوي الظهر مع الرأس وهذا ركن من الأركان يجب الطمأنين فيه. معدى الركوع الرفع سمع الله لمن حمده ويرفع يديه حدوى منكبين حتى يرجع كل أضن إلى فطاره ثم يسجد يسجد يجافي يديه عن جنبين ويستقبل بأصابعه القبلة مضمومه مضمومه ويستقبل بأطراف باصابع الرجلين كذلك القبله فيكون كل جوارح كل جوارحه يستقبل بها القبله بخلاف من يتساهل في هذا يلف باليدين هكذا او يلف بالرجلين يمينا وشمالا فافعل هذا هذه الآداب وهذه الكيفية التي أرشده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. سجد سجودا يسوي فيه ظهره ويطمئن فيه ويدعو. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أضّ الركوع فأعظم فيه الرب سبحان ربي العظيم وأضّ السجود فأكثر فيه من الدعاء. فطمن أن يستجاب لكم يعني حري أن يستجاب لكم لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد والله سبحانه وتعالى قريب من عبده الذي يسجد له ثم يرفع من السجدة الأولى جالسا مفترشا رجله اليسرى ناصبا اليمنى ويجوز في هذه الجلسة وهو الجلوس على العقبين منصب القدمين ويجلس على القدمين القدمين وهذا الاقعاء سنة بخلاف الاقعاء المذموم الذي هو نصب القدمين والجلوس على الأرض على الابياتين هذا منجيو عنه لأنه في اقعاء الكلب يأخذ الطمأنينة رب يغفر لي رب يغفر لي ويكرر ذلك ويأثب بما دل عليه الأحاديث وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وارفعني دعاء عظيم ثم يسجد الثانية كالأولى ثم إن كانت هي الأخيرة جلس وتورك وإن كانت يعني استشهد الأول الثانية ترى شريده اليسرى ونصب اليمنى وهذه صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي رواها الأثبات وعلمها الأمة فمن علم ذلك في ركعة واحدة فعلها في جميع صلاته الفريض والنافلة وهذا يفعله الذكي أما الجاهل فتجده يتخبط إن صلى مع الإمام صلى فلا وإن صلى وحده رأيته من من شر الناس سرقة في صلاته كما قال صلى الله عليه وسلم أشوى الناس سرقة الذي يسرق من صلاته قيل وكيف يسرق من صلاته قال لا يسم ركوعها ولا سجودها ولا يقيم شربه فيها هذه أشوى الناس سرقة لأنها فريضة من أعظم الفرائض فالعقل إذا صلى مع الإمام أتكن الصلاة مع الإمام وتفهمها تماما مقدار القيام ومقدار الركوع ومقدار الرفع مقدار السجود مقدار الجلوس بين السجدتين مقدار التشهد الأول الثاني يعرف هذا تماما بالإضافة إلى الأقوال التي تقال في هذه المواطن. في الأركان وفي الواجبات فلابد من هذا وهذا لا يدرك إلا بالتعلم وبالعرض وسمعنا العصبة المباركة لما جلسوا لا يقل عن عشرة جلسوا قالون تذاكر كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم قد حضرها وصل وراءه فقال أبو حميد الشاعدي وهو صاحب الحديث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لا يريد أن يفتخر عليهم ولكن يريد أن يبين السنة ليكسب الأجر قالوا لست بأقوالنا صحمة ولا ملازمة ولا كذا أعرم علينا فابتدى في العرض من وقت دخوله في الصلاة بتكبيرة الإحرام إلى أن فرغ من الصلاة فلم يرد عليه أحد منهم أو يلاحظ عليه شيئا فالواجب المذاكرة طلبة العلم يتذاكرون وعوام الناس يقربون من طلبة العلم ويمشكون في أيديهم حتى يأخذوا عنهم يصبحوا مثلهم معلمين لغيرهم وما أعظم أجر المعلم إذا أخلص لله واصاب أخلص واصاب الإخلاص وحده لا يكفي بدون صواب والصواب لا يكفي إلا مع الإخلاص والصواب والإخلاص سبيل النجاة وسبب لصلاة الله وملائكته على من فعل ذلك كما في الحديث الصحيح إن الله وملائكته يصلون على معلمه الناس الخير وأعظم الخير تعلم فقه الأقيدة وفكهة الصلاة بما فيه فكهة الطهارة التي هي شرط من شروط صحة الصلاة الأمر ولله الحمد يواتي كل مسلم ومسلمة في هذا الزمان أن يتعلم وقد سبقت أزمنة لا يوجد العالم قد لا يوجد في الحي ولا يوجد في الم المنطقة إلا السحرة والصوفية والمشعوذين ولا يوجد عالم بكتاب الله تنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا نادرا هذا مضى في أزمنا فشى فيها الجهل والسبب القصور الناس يهدفون على السعي والتحصيل والتخطيط لجمة العيش وكسوة البدن والسكن والزوجة والأولاد وينصر الأمر الذي خلقوا من أجل أن يعلموه ويعملوا به وهو عبادة الله تبارك وتعالى لا بد من التنبيه في البيوت تنبيه الأسرة الرجال والنساء الكبار والصغار والتعاون على إقامة هذه الفريضة الصلاة فمن أقامها في أوطاتها مستوفية الشروط والأركان والواجبات والخشوع، فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، ويجلب الله عز وجل بإتمامها كل خير من خير الدنيا والآخرة، وإن تهاون الناس بها كما هو في كثير من الأسر في هذا الزمان فل لإهتمام بشأن الصلاة وتغيرت الأمور والأحوال ونام الناس في غير وقت النوم والسيقب في غير أوقات يقب فاختلت موازين العمل فضاعت وظائف الدنيا الدنيا إلا من رحم ربه هذا الظاهر أن العقل من الناس يلاحظون هذه الظاهرة في هذا الزمن شهر الليالي ونوم النهار أو شهر الليل وجزء من النهار ونوم بقية في النهار تضيع فيه فريضة العصر وفريضة المغرب وفريضة العشاء حتى قرب الفجر وقام من يصلي قام من يصلي كيف تجتمع صلاة الليل وصلاة النهار توا ما عرف هذا عن السلف أبدا ولا عن أهل الله الإسلام الذين عرفوا إسلامهم لا تجمع العصر مع المغرب ولا يجمع فر مع فر في الحضر يجمع المسافر وهؤلاء يقولوا ليس على الناء حرج ها يعني تخطيط يصنعه بنفسه ويرتضيه لنفسه ويعيش عليه ويمتع عن نفسه اللوم والحرج هذا من, من ظلم النفس ومن المغالقة مغالقة النفس التي يجب أن يرحمها صاحبها كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها والذي ضيع فرائض الله الصلاة أوبك نفسه وأوردها شر الموارد أسأل الله إذا كن يكون الساعي إذا لم يُعِ الإمام فهل يصح أن يُعِ المأموم وهل ذلك يدخل في مخالفة في إذا لم يُعِ الإمام فهل يصح أن يُعِ المأموم وهل ذلك يدخل في مخالفة المأموم لإمامه في الصلاة لا لا لا يكون مخالف يقول السائل هل يكون الإقعاء محمود في جسد التشهد لا, لا بين السجدتين هذا هو المعروف الذي قال فيه ابن عباس سنة أبو الكاسم صلى الله عليه وسلم بين السجدتين يقول السائل هل علي حرج أن أذكر أن أذكر أصدقائي بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وكذلك صيام الاثنين وخميس تذكر حق دعوة دعوة لكن الإلزام لا لا يجوز لأحد أن يلزم الناس ولكن التذكير نذكر بما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة قال أوصاني خليلي بثلاث ركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وأن أوصر قبل أن أنام فنحن نوصي يوصي بعضنا بعضا ولكن لا نفعل كما يفعل من قل نصيبهم من العلم يلزمون أتباعهم بصيام يوم معين وفطر وفطر جماعي صوم جماعي وفطر جماعي هذا من البدع يلزمونهم بشيء ما أبدمهم الله بذلك لا يجوز لأحد أن يشرع مع الله ومع رسوله عليه الصلاة والسلام أحسن الله عليكم يقول السائل هل يصفوا أن يقال أن الرسول حارب الغلوة في فعل الصحابة، وهل فعل الصحابة الذين تطال عبادة النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر غلوة إذا فعل الصحابة شيء غير مشروع ظن منهم أنه مشروع وحرص منهم على الخير. بين النبي صلى الله عليه وسلم لهم الطريق الصحيح فلا يتكلم فيهم فيقال إنهم أهل غلوب وتطرّف لا يجوز لأحد أن يتكلم في واحد من أطحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمثالب والسوء بل ما أخطأ فيه على تأويل والوحي ينزل والرسول يبين فما بقوا على خطأ فلما نبهوا من نبي صلى الله عليه وسلم رجعوا عن ذلك المقصود لا يقال إنهم غلاف أو متقرفين أو ما شاكر أبدا لكن غيرهم من الناس إن أخطأ وبين له الصواب فامتتل مدل الله سيئاتي حسناك وإن أبوا استكبر هو الذي يتحمل الإثم نعم يقول من عليه سيام شهرين ومستامعين. فصام شعبان وفصل بينهما رمضان فهل يصوم شوانا من من أول أيامه يوم العيد ما ما تابع هذا عليه أن ينظر قبل أن يبدأ في الصوم أن ينظر الشهرين متتابعين فإذا كان يعلم أنه قادم عليه رمضان ما صام متتابعا يؤخر صوم شعبان حتى ينتهي من رمضان ويأتي الشهر الذي بعد ذلك، وأيضا خير له أن يأتي أن ينتظر إلى شهر القعدة، لأنه لا يعوقه في شيء. فإذا جاء شهر الحج وفيه العيد وفي أيام التسليك يفطر، لا يضر ولا يخل بالكتاب، ولكن يقضي ما فات. ما وهو يوم العيد لا يصوم يوم العيد. يصوم أيام التشريف هياسن على صوم الثلاث الأيام لمن عليه هدي ولم يصوم قبل الحد. فإنه يؤذن له أن يصوم أيام التشريف. وهذا كذلك. مثله. الشخص. بس يخش يخشى يعني إنه إذا تأخر يخشى من الوفاء أو يخشى العار. لا بد من الكتابة لا بد من التخطيط للكتابة وفصل رمضان يفصل بين الشهر شعبان وبين شهر شوال، فما حصل الكتابة الله أعلم يقول السائل ما خطه من لا يصلي إلا الجمعة وما خطه مخالطته نعوذ بالله لا يصلي إلا الجمعة بئس الرجل هذا فإذا مات في أيام الأسبوع كيف حاله بما يلقى ربه من ترك فرضا واحدا متعمدا برئت منه دمة الله ويضيق عليه الوالي المسلم فإن صلى إلا ضربت عنكم ويختلف العلماء هل هو مرتد أم حدا وأهل الحديث على أنه مرتد لأنه عرض عليه أن يصلي فلم يصلي سواء انجحد وجوبها او لم يجحد وجوبها امر خطير فهذا ما ليس للصلاة عنده قدر في قلبه ما يسمى لا شرع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها عليه وسلم صلى وبين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة إذا تركها كفر ثم هنا كنوع من الترك خفي على بعض الناس ما يصنعه اليوم كثير من الأسر من إذا أقبل الفرض نام يخطط حتى يقبل عليه فرض الظهر أو العصر ما بقي إلا شيء يسير فالطجع ونام وليس له نية أن يكون في فيثلي فجرد فرائض كلها نائم هذا السميع أفتفيه الشيخ عبد العزيز بن بي لأنه بمنزلة من صرتها عملا يقابل الفرائض ثم ينام وهكذا يعيش هذه العيشة الجهنمية عيشة الأشقية والحمق والصلاة لها قدر عظيم في قلوب أهل الإيمان ومن ضعف إيمانه هو الذي يرضي نفسه يلعب ويله أو يخدم دنياه فإذا جاءت فرائض الله نام رحم الله القائل يقول في وصف هؤلاء الساهرين اللاهين ينام إذا إذا مستيقظ الناس بالضحى فإن جن ليل فهو يضمن حارس وذاك كمثل الكلب يظهر ليله فإن لاح صبح فهو وسنان ناجس لا درب الصبح فهو اثنان ناعس يجرد الصبح لا يصليه الظهر لا يصليه العصر لا يصليه يقوم المغرب وهذا يحصل مع الأسف في رمضان كثير يصوم يصوم يصوم عن الصلاة والعياذ بالله من صوم عن الصلاة ويجيبها كلها يترك الصلاة والآكل والشرب و كل حاجة ووظائف الدين والدنيا. هذا فعل السمكة العقل اللي عندهم إيمان حتى لو كان من عوام الناس لا يفعل هذا التأذن. يستحي من الله يخاف على نفسه يصوم ينوم ينام عن الصلاة التي فرغت قبل الصيام ولا يقبل الصيام إلا بها. فهذا محروم من فلاته ومحروم من صيامه ومحروم من وظائف عدة وجد. باء بغضب من الله عز وجل وصحت هذه والله مشكلة عامة وظاهرة خطيرة بتليت بها أسر في المجتمعات الإسلامية الذين قد أكرمهم الله بالإسلام ومميدهم عن الكفار والمنافقين. فيأبى الأشقية ومعفاء الإيمان ومن تلت بصيرته يأبا إلا أن يسعى في حرمان نفسه تقول السائلة أنا أختم أسكن في فرنسا وأرتدي الحجاب لكنني لا أستطيع أن أخرج مع بناتي لأنني أسكن في بلدة صغيرة يكرهونني لهذا الأمر وزوجي أمرني بالخروج فماذا تنصحونني بارك الله فيكم؟ أولا للهجرة من هذه البلدة التي لا تستطيع أن تظهر فيها شعائر الإسلام فالحجاب من شعائر الإسلام جاء به القرآن وجاءت به السنة فإذا أمكنها أن تناجر وجب عليها وعلى زوجها المسلم أن يهاجر إلى بلاد الإسلام ليظهروا شعائر الإسلام ففي بلاد الإسلام لا يستطيع أحد أن يعني ينكر الحجاب أو يلوم صاح او يلوم المرأة المحدبة. ثانيا إذا كان لا تستطيع ولا يجوز لها أن تطيع زوجها أن تطيع زوجها في ترك الحجاب ولا يجوز لها أن تضايق ممن يلومها إذا أفسدت الفجات، بل تعجب دينها وتفخر به وتدعو إليه بطولها وفعليها وأجرها على الله تبارك وتعالى حتى يجعل الله لها فرج فتخرج من هذه الديار التي لا يجوز للمسلم أن يبقى فيها وهو قادر على مغادرتها. لكثرة الشر فيها نعم يا شيخ إذا وصل الأمر إلى الطلاق الزوجين، زوجها مثلا وصل الأمر أن يطلقها ليكن يطلقها وسيعوضها الله خيرا منه ولا يجوز لأحد أن يلغي فرائض الله المشروعة من أجل مصلحة نفسه أبدا سائر من الإمارات يقول ما نصيحتكم يا شيخ لمن شغل نفسه من المفتدئين بما بين العلماء من الردود والأقوال ولا يعرف حتى ثق الطهارة وغيرها وصيحة له أن يتفطها في الدين في عقيدته وفي الشعائر التعبدية وفي سلوكه وفي منهجه الذي يسير عليه ومن ذلك كتب الردود التي رد بها السلف الصالح وأتباعهم على أهل الأهواء والبدع وما أكثرها في كل زمان ومكان فلا يجوز لأحد أن يتذرع بجلة الفكر في الطهارة أو الصلاة يتذرع بذلك ليحرم الناس من سماع كتب الردود وكتابتها والاستفادة منها وقراءتها وإنما الدين الدين كامل فكما يجب أن نتفتح بالعقيدة وفي الشعائر التعبدية نتفتح كذلك في المنهج العملي وفي السنة لنعمل بها ونتعرف على ضدها لنجتنبه وهي البداية هذا هو الذي ينبغي أن يكون، فلا يوجد لأحد أن يقول للناس اتركوا هذه الردود، اتركوا كذا وكذا، وعليكم بكذا. هذا بدون علم يقول، لأنه إن لم يعرف الشر وقع فيه، والردود تبين طريق الخير من طرق الشر. ويسمع الشريق، ويقرأ الكتاب، ويسمع من العالم. في جميع مراتب الدين عقيدة وشريعة شمنة ومنهج وما عرف لنا أصحاب البدع من قديم الزمان من أهد الصحابة إلى يومنا هذا إلا بواسطة كتب الردود عليهم ولو لم توجد كتب الردود في الأجمنة والأمكنة ما عرف الناس أهل البدع ولا استطاعوا أن يحذروا من المتجه وعلى أهل الردود عليهم عهد الله ميثاقه أن يقولوا إلا الحق ولا يتهموا من ليس لهم عليه بيّن ومعرفة من كتابته أو بطوياته أو شريطه او كتابه المؤلف هذه طريقة تفضل وبدون ذلك لا يجوز لاحد ان يرد على سبيل الظن والاتهام بدون حقيقة نعم سؤال الاخير من المغرب يقول السائل هل يجوز البيع والشراء بالمزايد على الثمن هذا بيع من يزيد من يزيد الذي يسمى بالحراج في هذا الزمن هذا فيه تفصيل إذا كانت السلعة معروضة سلعة معروضة للمزايدة جاء مشتري فدفع ألفا فلم يقبل فاحد السلعة جاء آخر وزاد جاء آخر وزاد عليهما كل ذلك جائد فإذا استقر الثمن من شخص وقبله صاحب السلعة قبله صاحب السلعة لا يجوز لأحد أن يأتي فيزيد لأن حصل الاتفاق دفع ثمن معقول وقبله صاحب السلعة لا يأتي أحد فيزيد لأنه يدخل في النهي أن بيع الأخ على بيع أخي ولا يبيع أحدكم على بيع أخي يقول العربون يقول العربون حقيقة العربون لا حاجة إليه في خطر إنه يرد لصاحبه وهذا قليل أو يأخذه صاحب السلعة وهو الكثير فيحرم صاحب المال من ماله فخير للإنسان أن لا يدفع العربون يبيع الشري حتى ينساهده المطاف إما إلى الإقدام أو إلى الإحجام